من ذا الذي يقرز الله قرضا حسنا فيزاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعنورهم بين أيديهم وبين مالهم مشرقوم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار مشرقوم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنون صرنا نقت باسم نوركم قيل رجعوا أكم فلتمسون را بينهم بسول له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم لم نكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معواكم النار هي مولاكم وبأس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين نوّت الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسّت قلوبهم فقسّت قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إن المصدقين والمصدقات وأقرزوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لهم وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ والذين آمَنُوا بالله وَرُسُلِهِ أولئك هُمُ الصديقون وَالشُّهَدَاءُ عند رَبِّهِمْ لهم أجرهم وَنُورُهُمْ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 فَلَوْلَا مَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ الله قوي عزيز. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ منهم فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم, ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رع